لِنُجَعَلَ هَٰلَكَهُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ كَتَّةً فَيَوْمَ إذِ اقْعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذِ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَانِ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 112. فهو في عيشة راضية 113. في جنة عالية قطوفها دانية 115. كلوا واشربوا هنيئا بما أتلفتم في الأيام القالية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 هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها تبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان ولا يحب على طعام المسكين